يقول السائل هل يجوز تخصيص زيارة قبر من القبور كقبر الوالد أو الوالدة ما ما يمنع أن الإنسان اذا ذهب إلى المقابر لزيارة المقبورين وأدى السلام المطلوب على الجميع السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ما يمنع أنه يذهب إلى قبري قريب أب أو أم أو نحو ذلك ويسلم عليه نعم حسن الله ليكم يقول امرأة مرضع استيقظت فتج... لتجد رضيعها ميتا بجنبها بطريقة تدل على أنها مالت عليه بثقلها وهي لا تشعر فما عليها هذا إذا كان منها خطأ وتفريط في طريقة نومها أو وضع جنينها فهذا قتل الخطأ يكون فيه قتل الخطأ. وفيها الكفارة والكفارة عتق رقبة فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإذا كان تعلم من نفسها تفريطا أو تقصيرا في الاحتياط لهذا المولود فيكون في مثل هذه الحال عليها الكفارة نعم الله عليكم يقول ذكر, ذكر لنا المسؤولون أن المغادرة من مكة تكون الساعة العاشرة صباحا يقول فطفت للوداع قبل الفجر ثم صليت الفجر ورجعت إلى الفندق وانتظرت حتى جاء النقل وقد غفوت أثناء ذلك فهل علي شيء ليس عليك شيء ما دام أن هذا الطواف وقع على قرب وقت المغادرة ولو حصل الإنسان أنه غفى أو في انتظار الباص أو وسيلة النقل فهذا لا يؤثر عليه حتى لو أن مثلا قالوا لهم الباص يأتي في العاشرة ثم استعدوا وقالوا لا تأخر الباص إلى الثاني عشر أو الواحدة فإنه ينتظر الباص ولا وليس عليه أن يعيد الطواف أحسن الله ليكم يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة حتى ينبه من يأتي بعد ذلك ويريد أن يقيم قتالا في البلد الحرام ويترخص بالساعة التي رخص فيها للنبي عليه الصلاة والسلام فيحذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا العمل ويقول إن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له إنما أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار فلا تحل أحد قبله ولا بعده صلوات الله وسلامه عليه أحسن الله ليكم يقول سمعت وأنا هنا بوفاة خالتي فهل يجوز لي عند العودة الذهاب إلى المقدر والصلاة عليها تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا وصلت هناك ذهبت إلى قبر خالتك وصليت ايضا سلمت عليها هذا العمل لا بأس به والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد ودفنت ليلا فلما علم بذلك وكان الصحابة قد صلوا عليها فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى عليها وهي في قبرها نعم احسنا الله عليكم ويطلب منكم الدعاء لها بالمغفره نسال الله ان يغفر لها ولموتانا وموتى المسلمين وان يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات احسنا الله عليكم يقول هل يجوز الاعتكاف أقل من يوم وليلة كنصف يوم نفسه في المسألة خلاف بين اهل العلم لكن الأقرب الله تعالى أعلم أن أقل الاعتكاف يوم وليلة نعم صلى الله يقول هل يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى من الرقص والطبول هذه المسألة تحدثنا عنها تحدثنا عن هذه المسألة في الكلام على طريقة إظهار المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وعرفنا أن جيل الصحابة أعظم جيل في تحقيق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يليهم التابعين لهم بإحسان والله تعالى قال لنا في القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ولا يعلم أن أحدا من الصحابة احتفل لا بطبل ولا بغير طبل اطلاقا لا يعرف عن أحد منهم وهم أشد الناس تحقيقا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب أن يكون نهجنا وطريقنا في إبراز وإظهار محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام أن نلزم نهج الصحابة الكرام الذين هم أشد الناس تحقيقا لمحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فالصحابة لم يحتفلوا والتابعين لهم بإحسان لم يحتفلوا والأئمة الأربعة لم يحتفلوا كل ولا لم يحتفلوا والكتب شاهد على ذلك فلا نحتفل تاسيا بالصحابة ومن اتبعهم بإحسان وبعدا عن البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان نعم وأذكر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه تكلم مرة عن هذا الموضوع وأخذ يبكي رحمة الله عليه أخذ يبكي ويقول والله نحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن أعطونا دليل أعطونا دليل على مشروعية هذا الاحتفال أعطونا دليل أعطونا دليل من كلام الله من كلام الرسول من فعل الصحابة أعطونا دليل ونحتفل لا يوجد أدلة يتمسك هؤلاء بأشياء لا يستقيم بها استدلال أبدا والأمر واضح جدا في من يطالع هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم نعم أحسن الله ليكم يقول ندعو الشباب وندعو كذلك عالما لإرشادهم وفي أثناء الجلسة يقوم شخص له صوت جميل بنشد بإنشاد ذكر الله والنبي فهل في ذلك إشكال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سئل حول هذا السؤال كما في مجموع الفتاوى سئل عن من يتوب الناس بالأناشيد من يتوب الناس بالأناشيد يعني يأتي بمنشد وصوته مثلا جميل بالإنشاد فيأتي بقصائد ويتوبهم بالأناشيد فقال هذا العمل من المحدثات هذا العمل من المحدثات ومن الأمور المبتدعه ما كان في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة وهدي التابعين بإحسان إذا أرادوا أن يتوب الناس يأتون بمثل هذه الطرائق والله جل وعلا يقول قل هذه السبيلي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وعاده يلجأ بعض الناس إلى مثل هذه الأعمال إذا ضعفت عنايته بالسنة وبالأحاديث وبكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فينشغل بمثل هذه الأمور وليست العبرة بالتأثير فقط ليست العبرة بالتأثير يعني بعضهم يقول جربنا الاناشيد تؤثر وآخرين يقول جربنا التمثيليات تؤثر وتركوا السنة وتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم واشتغلوا بهذه الأعمال فليست العبرة بمجرد التأثير وإنما العبرة بموافقة العمل لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سواء في ما يدعى إليه أو أيضا في طريقة الدعوة نعم الله عليكم. يقول هل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في مظهره ولباسه وعدم اسباله ولحيته من محبته عليه الصلاة والسلام أم لا. أن المظهر لا يهم لا شك إن, أن, أن ذلك من أيضا أمارات المحبة من أمارات المحبة وعلامات المحبة الموافقة له عليه الصلاة والسلام في المظهر والمخبر وفي الأعمال والأخوال والأفعال كل ذلك مطلوب ويحذر الإنسان من مثل هذه المخالفات لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وفيما تعلق بموضوع حلق اللحية أذكر حديثا حسن بعضه للعلم وسياقه طويل لكن اختصر على موضع الشاهد لما أوفد من من حاكم اليمن في ذلك الوقت للنبي عليه الصلاة والسلام رجلان أمر أمير الفرس أن يأتوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فأرسل رجلين وذكر في صفتهما ما في الخبر أن شاربهما طويل واللحية محلوقه فلما رآهما عليه الصلاة والسلام صد صد عنهما فجاء من الجهة الثانية فأعرض عنهما فجاء من الجهة فأعرض عنهما فقال من امركما بذلك يعني حلق اللحية و ترك الشارب. قال أمرنا ربنا. قال عليه الصلاة والسلام من ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. قال عليه الصلاة والسلام من ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. فوسياق الخبر يعني طويل وحسن بعض أهل العلم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه الهيئة حليق أعرض عنه. أعرض عنه صلى الله عليه وسلم بما أنه لا يحب أن يرى ها ها هذه الهيئة اللحية محلوقه والشارب طويل لأن الفطرة التي فطر الله الناس عليها ما هي إعفاء اللحى وقص الشوارب فأعرض عليه الصلاة ومن الذي يحب أن يكون على منظر أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن منظر فاعله ما أحد يحب لنفسه ذلك ولا أحد يرضى لنفسه ذلك فالشاهد أن لا شك أن من المحبة ومن علامات تحقيقها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ايضا قضية الاسبال كثير من الناس استهام بها مع ان في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المسبل يعني المسبل ازاره من الذي يرضى لنفسه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من الذي يرضى لنفسه بذلك وبعض الناس عنده الإسبال اعتاد عليه ولم يسمع نصائح مؤثره قوية من أهل العلم تبين له هذا الحكم وإلا هذا الحديث وحده من يسمعه من يسمعه يتأثر جدا والله أذكر في, في, في هذا المقام قبل وقت يعني طويل أكثر من 25 وعشرين سنه كنت ادرس في المرحله المتوسطه فاحد الطلاب في اولى متوسط مر من امامي في الصباح الباكر واذا سوء ثوبه يلمس الأرض فناديته وقلت له يا ابني في حديث أظنك ما سمعته في حياتك قال ايش الحديث يا استاذ قلت له يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم وذكر منهم المسبل يعني المسبل إزارة يعني الإزارة طويل يلمس الأرض ولا قلت لأن إزارك طويل ولا شيء أبدا وإنما ذكرت له الحديث وشرحت له معناه ودعوت له ومشيت من الغد وأنا أمشي في السيب حق الممر حق المدرسة وإذا حد الطلاب يناديني بصوت يا أستاذ يا أستاذ يجري ورائي فوقفت نظرت قالي كويس الثوب هكذا وإذا به عد لله وهو طالف ولا متوسط فكيف رجل كبير فالحديث يكفي هذا الحديث هو في صحيح مسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم والله يهاب الإنسان ويخاف ويذكر منهم المسلم من يسمع هذا الحديث ثم يستمر ثوبه مسبل نسال الله أن يوفقنا جميعا. اليوم الجمعة والساعة الأخيرة من يوم الجمعة فيها الدعاء مستجاب. فنسال الله أن يستجيب دعاءنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يصلح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 اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما منه عبدك ورسولك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 أنت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم انا نسالك العفو والعافية والمعافاة الدائمه اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه اللهم امن رعاتنا واستر عوراتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن ان وعن شمائلنا ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا اللهم إن اللهم رحمتك نرجو فلا تكن إلى أنفسنا طرفه عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداه مهتدين اللهم إنا نسألك لدة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاه أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم يا رب العالمين اللهم وصرف عنهم شرارهم اللهم واصرف عنهم شرارهم اللهم واصرف عنهم شرارهم يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز